اللَّهُ وَلِيُّ آمَنوا آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظلمات أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّالِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ